ولئن سألتهم من خَلَقَ السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كَذَلِكَ تخرجون والذي خَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره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 أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَسْقَاكُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَ لِرَحْمَنٍ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غير مبين؟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 أَمْ آتَيْنَاهُُم كتابَابًَا مِنْ قَبِلِهِ فَهُم بِهِ مُسْْتَْمسكُون بلَلْقَاوا إِا وَجَتِنَ آبَ أَنَا وجدنا آباءنا على أَُّتِو إِا على آثَارِهِم مُهْتَدُون وَكَذَلِكَ مَا أَرسَلَّ مِنْ قَبلِكَ فِي قَريَةٍ مِن نَّبيرٍ إِلَّا قَالَ مُرَفُهَا. إِللاا قَالَم تُتْرَفُهَا إِا وَجَدنَ أَبَ أَناَا على أَُّتِ وَإَِّا عَ آثَارِهِم مُقُتَدُون قنْ قَالَ أَولَ جِئتُكُمْ بِأَهْدَ مَِّا وَجَدتُ ماَا لَيْهِ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 إِلَّا الَّذِي سَطَّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَا تَعَتَّتْ هَٰؤُلَاءِ وَبَاءَؤُهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ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 وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 لولا ألقي عليه أساور من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُمَرٍو مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا مِنْ عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 سبحان رب السماوات والأرض رَبِّ العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وَهُوَ الحكيم العليم وَتَباركَ الذي لَهُكُ السَّماواتِ والالْأَررضِ وَما بَنهُماَا وَعِندَهُ المُساح وَعادَهُ إِ المُ الساحَةِ وَإلَه تُجَون وَلَا يَمْكُ الذيينَ يدونَ مِندُونهِ الشَّفاعةَ إِلاا مَنْ شَهِدَ بالِالحقَقِ وَهُمْ يعلمون وَل إِ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لا